للذين كفروا من الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقُضِيَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ يَنْتَقُونَ فَوْقَ الْيَوْمِ